لك يا إلهي عيبنا الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسر وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه وقد فأسره إلى يوم الدين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة. نريد بالفعل أن ندخل جنة الحياة وأن نحيا حياة الحياة. فإن الكثير منا ميت لا يعي لا يشعر بتع. بسعادة إنما يشعر بتعاثة يشعر بشقاء يشعر بضنك وقلت بأن بداية الطريق مع التوبة ووقفت عند الكلام على حقائق التوبة نعم إن التوبة لها حقائق أولها لن تتوب حق التوبة إلا إذا عظمت الجناية إلا إذا إيه؟ عظمت الجناية سأخبركم ما معنى كلمة تعظيم الجناية؟ إخواني لو أن واحداً منا صار في الطريق وكان في جيبه مثلاً ريال أو جنيه أو ربع دينار أو نحو هذا وقع منه الريال أو وقع الجنيه أو وقع الربع دينار هل سيبحث عنه؟ أنا لو وقع من جنيه أنا أبحث عنه ولو بحثت عنه أنظر يمنى وأنظر يصر وما فيش جنيه خلاص طيب كنت أركب سيارة ومعي حقيبة فيها مئة ألف دينار أو فيها ربع مليون أو فيها نصف مليون أو فيها مليون ثم دخلت إلى محل وتركت الحقيبة في السيارة ثم رجعت أنظر ما وجدت الحقيبة التي فيها الأموال؟ ماذا سأصنع؟ سأصرخ. هل أتى أحد بجوار السيارة؟ هل أتى أحد؟ هل الرئيس حرام؟ هل الرئيس كان هنا حقيبة. كانت هنا شنطة. ضاعت أموالي. سأفزع. وانطلق إلى قسم الشرطة وأقول حدث كذا وكذا. وربما دمعت عيني وحزن قلبي وتفطر كبدي وأجلس. أهلي يقدمون لي طعاما لا أريد أن أأكل لا أريد أن أشرب يكلمني واحد في التلفون لا لا تكلمني وأصرخ في وجه هذا متضايق ليه باع مني نصف مليون باع مني مليون حينما عظم المليون بكى على المليون وحينما لم يعظم الجنيه ولم يعظم الريال ولم يعظم الربع دينار لا شيء عنده لم يعظمه لم يبالي به كذلك نحن في الذنوب يا إخواني اغتاب غيبة وراء غيبة غيبة وراء غيبة. غيبة سبب لدخول جهنم خيانة أمانة سبب لدخول جهنم ولك إنه فعل شيئا يجلس ربما يجلس يسمع البرنامج مثلا من البرامج الدينية وكان متأثرا بعدين يرفع السجارة ويولع السجارة وهو يسمع هو لا يرى لا يرى السجارة ربع ريال ولا ربع جنيه لا يصلي كأنه ما فعل شيئا لا بنت كذاب بيكذب أي وقت كأنه ما فعل شيئا انت أخرت الصلاة كأنه ما فعل شيئا نام عن صلاة الفجر كأنه ما عمل شيئا تبرجت كأنها ما فعلت شيئا غناء كأنه ما فعل شيئا يفعل أي معصية من المعاصي كأنه ما فعل شيئا فهل هذا سيقف على حقيقة التوبة هل مثل هذا هيندم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد الندم توبة الندم توبة يا جماعة لا أنا لا أشعر بندم لما لأنني لم أعظم الجناية لن تقف على حقيقة التوبة ولن تقفوا على حقيقة التوبة إلا إذا عظمنا الجناية نحن أخطأنا في حق من؟ قصرنا في حق من؟ فرطنا في أوامر من؟ ارتكبنا نواه من؟ تجرأنا على من؟ تجرأنا على الله تجرأنا على, على الخالق تجرأنا على القدير على الجبار جل جلاله ولا نعظم الجناية وإن أردت أن تعظم الجناية فلن تعظمها إلا بثلاثة أمور أنصحك وأنصح نفسي أولا أنصحك أختاه تعالوا إلى جنة الحياة إلى الحياة الحقيقية إلى حياة الحياة، إلى بستان الحياة، إلى السعادة في الحياة، إلى السرور في الحياة. تعالوا إلى العيش مع الله، إلى القرب من الله. تعالوا في حب الله، تعالوا في معية الله. سبحانه وتعالى. بحقائق التوبة. أولاً تعظيم الجناية. لن نعظم الجناية إلا بثلاثة أمور. الأول أن نعظم الأمر. الثانية أن نعظم الأمر الثالثة أن نصدق بالجزاء لن نعظم الجناية إلا بثلاثة أمور وأعظيم الآمر من الذي أمر الذي أمر هو الله سبحانه وتعالى لو أن ضابطا من الضباط على الطريق وإن تسير بالسيارة قلقك وقفت وبعدين قال رخصك خرجت الرخص قال سير تمشي تعال على جنب الطريق اتي تعال بجانب الطريق الله ممكن وانت داخل من بعيد إذا رايته تروح شادد الحزام في الطياره ليه ليه فعلت هذا اه ما انت داخل عليه أنت تتمر عليه وهو ربما يعاقبك ربما يأخذ منك غرامة ربما ربما إخواني هذا مع البشر فما بالنا برب البشر من الذي أمرنا بالطاعة من الذي أمر أن لا نرابي من الذي أمر بالمحافظة على الصلاة من الذي أمر بالصدق من الذي أمر بالعفاف من الذي أمر بأن نكتهد في أعمالنا من الذي أمر بأن نقود أمتنا إلى السعادة من الذي أمر أن نحكم شرعه؟ من الذي أمر بالتوكل عليه من الذي أمر بالانقياد له من الذي أمر بالاستسلام له من الذي أمر بأن يكون الذبح من الذي أمر بذلك من أين تعظيمنا للآمر الأمر أتى من الله ونحن لا نبالي نعظم الآمر ونعظم الأمر بالله عليك بالله عليك يا من أكلت مال اليتيم لو أتاك الآن من الله جل جلاله بيقول لك يا فلان رد مال اليتيم لصاحبه بالله عليك لو الرسالة لك يا فلان رد مال اليتيم بالله عليك يا أختي لو قال لك الله اسمك هند سعاد أي اسم يا فلانة اترك الغناء رسالة اتتكي من من من الله بالله عليك تعملي ايه رسالة جالي يا هند اتركي التبرج يا هند لا تكذبي يا هند والله يعمل بتحرفي بالله نعم اتتكي الرسالة هي القرآن الكريم اتتكي الرسالة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام سمعتيها عن طريق الدعاة والمشايخ سمعت رسالة من الله يا جماعة نريد أن نقف على حقيقة التوبة بتعظيم الامر وتعظيم الأمر وتصديق الجزاء هذه هي السبيل بالشرع والدين الحنيف سعادة واحد من الناس راكب السيارة معذرة يعني الأمثلة السريعة راكب السيارة الضابط اللي واقف ده مثلا تبعه ممكن لا يتهيأ ولا يشد حزام سوى عليك فلان ممكن تحبس ممكن خلينا بعيدة عن مسألة المرور في الشركة أنت تعمل في شركة وعلى علاقة طيبة مع مدير الشركة فلو أنك أتيت متأخرا لم تأتي يوما لا يبالي معك أما غيرك لو أتى متأخرا لو غاب يوما فإنه يعاقب ويحاسب على ذلك أنت تعمل إيه لأنك لا تعاقب لا تبالي لكن لو كنت في الشركة تعلم أن ربع ساعة تأخير فيها خصم يوم وهذا المدير عنده كلمة واحدة خصم يوم يعني خصم يوم تأتي في موعدك بالضبط لأنك تصدق الجزاء عارف أنه هيعملها لا ده ده, ده يا ما بي ما بيرحمش الناس الناس بتقول مثل هذه العبارات ما بي الناس إيه روب يا عم والله إن تأخرت سيفعل معي سيخصم علي سيعاقبوني ساء هل تصدق الله حينما يرتب على المعصية عقابا حينما يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعصية عليها عقاب ويل لكل همزه اللمزة بتصدق ان في ويل همزة يعيب الناس بالق بالقول واللمزة يعيب الناس بالفعل على قول للعلماء ويل لكل همزه اللمزة الذي جمع مالا وعدده لكن جمع مالا يحارب به الله مش جمع مالا صخره لدين الله الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه حينما يقول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون انت مصدق أن الذي يؤخر صلاته عن الوقتها فويل له وعلى قول لأهل التفسير الذين لا يخشعون في الصلاة اللهم سلم سلم حينما تقرأ مثل هذه الآيات حينما تقرأ مثل هذا الوعيد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاون، الذين هم يراؤون يتوعد الله سبحانه وتعالى للمرائين يتوعد لهم هل تبتعد عن الرياء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ابتعدت عن النفاق قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقى ذرة من كبر. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام. أنت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يدخل سالما لأنه لا يخلد موحد في موحد في جهنم ولله الحمد لكن نحن لا نطيق حر جهنم. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أراهما من أهل النار من الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يصل من مسيرة كذا وكذا احنا مصدقين يا جماعة أول شيء أريدك أن تقف عليه إن أردت أن تدخل جنة الحياة أن تدخل حياة الحياة أن تعيش حياة الحياة أن تعيش في سعادة أن تعظم الجناية وتعظيم الجناية يكون بتعظيم الأمر، وتعظيم الأمر والثالثة بتصديق الجزاء وهناك شيء آخر لا بد أن تفعله أتدري ما هو؟ اتهام التوبة ماذا تقول؟ انتبه اختاه وانتبه اخي اتهام التوبة يعني ايه يعني التوبة تحتاج لتوبة ايه اسمع كده وتوبوا الى الله جميعا الله سبحانه بهذه الاية يوجهها للتائب ولا يوجهها لغير التائب يواجهها للتائب ولا لغير للتائب للإثنين التوبة تحتاج لتوبة أيوة يعني إيه الكلام ده يعني ممكن تكون التوبة متهمة إزاي ممكن يكون تاب مش من أجل الله ولا لأنه يخاف الله إنما تاب من أجل نفسه من أجل أن لا يفضح بين الناس إزاي كان لصا قطعت يده قال هتوب إلى الله آه هتوب إلى الله بعدما قطعت يدك لك توبة تعال ولو قطعت اليد ولو قطع اللسان ولو مرفع تعال إلى الله لكن نريد توبة لله إنسان عجز أصبح عاجزا لا قوة له قال هاتوب من الزنا. رحل الطبيب وتحبان ما لك قال إن شربت سجارة مرة أقرأ فإنك ستموت أو هذا سيعرضك للموت وأنا غير مسؤول عن ذلك قال خلاص أترك التدخين ترك التدخين من أجل الله ولا من أجل نفسه بقول لك تعالى توب أيضا تعالى لو لراحة نفسك تعال ثم بعد ذلك سينصلح حال التوبة فاتهم التوبة اتهم ازاي ما بتجلس مرة كده انا عارف انت انتقبت خلاص انا فاهم ان انت التحيت انا فاهم ان انت بدأت تصلي انا فاهم ان انت خلاص ما بتتعاملش بالربة لكن ممكن تجلس كده يا تفتكر ايام ما كنت بتشرب سجاير هي بتفتكر اهو شوف هول. بتفتكر ايام ما كانت ماشيه في الحرام مع شاب ايه ده انت بتفتكر المعصية وبتحسي بلذة لما بتفتكرها وتقول يا كنت بعمل يا كانت بتعمل لا اتهم التوبة ده صاحبة التوبة وصاحب التوبة إذا تذكر معصيته فزع كأنها وحش مفترس سيلتهمه كأنه جبل سيسقط عليه إذا تذكرت أنها كانت متبرجة تستغفر الله وتقوم تصلي وتندم لله وتتضرع لله لما يفتكر أنه كان ماشي في المخدرات لما يفتكر أنه كان ماشي في الحرام لما يفتكر أنه كان تارك للصلاة لما تفتكر انها كانت بطعفة الله سبحانه وتعالى يندم ويلجوا الى الله ويبكون لكن تفتكر المعصية وتفرح التوبة بتاعتك معصى التوبة بتاعتك متهمة المفروض لو افتكرت المعصية مجرد ان تتذكر المعصية تتألم وتشعر بانك تتهلك لكن تحمل قلبا فيه الرجاء أن الله سيقبل توبتك جل جلاله وتقدست اسمه إخواني لن نقف على حقيقة التوبة إلا بتعظيم الجناية وهي بتعظيم الأمر والأمر وبتصديق الجزاء ولن نقف على حقيقة التوبة إلا باتهام التوبة ربما كانت من أجل النفس فتحتاج إلى التوبة ربما كانت ناقصة ربما كان فيها عيب ربما ربما ربما فهي تحتاج مني لتوبة وبقي شيء ثالث من حقائق التوبة وهو الغيرة لله لن تقف على حقيقة التوبة إلا إذا غرت لله ما معنى غرت لله أي لا تعتذر عن المخالف واحد وقع في مخالفة في معصية لا تعتذر عنه لا تعتذر عنه لا تعتذر عن نفرك وتقول أنا وقعت لما إنما قل ربي لم يكن هناك لي عذر لا قوة لي فانتصر إني عدت إليك يا رب وأنا معترف أنني مذنب ومستغفر ربي لا عذر لي إنما هو محض حقك ومحض جنايتي فإلا قبلتني وإلا فالحق لك فينبغي عليك أن تغير لله كيف تغير لله حتى تقف على حقيقة التوبة وحتى تدخل إلى جنة الحياة وإلى حياة الحياة قدر الله في اللقاء القادم أتحدث عن هذه الجزئية وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتر بفضلك يا الاعلاني التجاري على قناة الرحمة حصريا متنج يرجى الاتصال على الارقام التالية برنامج الدين القيم وفضيلة الشيخ نصر فريد واصل. رين تي في شوت معنا تتحقق أحلامك. اتصل على 33 46 46 60. شغلك محتاج منك مجهود كبير لكن دايما عندك ألام في ظهرك ووسطك بيمنعوك عن الحركة عملك صعب وبتشيل حاجات تقيلة ممكن داي أثر على فقرات ظهرك وكمان يجب لك الغضروف ألام أثر الظهر ساعات كثير بتعودك عن أداء فريدة الصلة وبتبطرد صلي وانت قاعد لو بتقضي وقت كتير قدام الكمبيوتر، وزي ما انت شايف بالشكل ده انت تبقى قاعد غلط، وده بيأثر على فكرات الظهر والرقبة والعمود الفقري. بيتقابلك مشاكل في التنفس خاصة وانت نايم. بوستر صبور. العلاج المغناطيسي لألم الظهر والرقبة والعمود الفقري وألم أسفل الظهر. البديل الفعال للعقاقير والأدوية الكيميائية التي قد تسبب أضراراً أخرى لجسم الإنسان دون تحقيق النتائج المرجوة في علاج أخطر وأهم أمراض العصر وهي أمراض العمود الفقري وألم. والألام التي تؤدي إلى صعوبة حركة الإنسان وقد تؤدي في بعض الحالات المستعصية إلى حدوث شلل تام وعدم الحركة بوستر سابورت ثورة علمية تكنولوجية للعلاج المغناطيسي لألام الظهر والعمود الفقري والرقبة بطريقة مغناطيسية تعتمد كل الاعتماد على نظرية التنافر المغناطيسي بين فقرات جسم الإنسان والتي تنتج قوة مغناطيسية يُنتج بوستر سبورت قوى مغناطيسية أخرى تعمل على استعادة شكل فقرات العمود الفقري.